إِنَّ أَذَلَّهُ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ I Teşekkürler. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجيتم فيما وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْدَقْطَ Yeah, I